الحمد لله ر بلال ا ع من ي <تصفيق> الحمد لله حمدا يليق بجلال ق د ر ه وعظيم س ل ط ا ن ه ونصلي ونسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم و على آ ل ه وصحبه ومن س ا ر على هدي ه إ ل ى يوم ا ل د ي ن أ م ا بعد ن ب د أ اليوم ب ع و ن الله تعالى و ت و ف ي ق ه في تفسيري سورة البروج توقفين عن س و ر ة البروج برضو وهذه ا ل س و ر ة ا ل ك ر ي م ة هي س و ر ة م ك ي ة نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ا ل ه ج ر ة وعدد آ ي ت ه ا اثنتان وعشرون آ ي ة جاءت تسليه و تشجيع لرسول الله صلى الله عليه و سلم و ل ي ا ص ح ا ب ه رضوان الله عليهم ان د م ا ا ش ت د اذا ء المشركين ب ر س و ل الله و ب أ ص ح ا ب ه رضوان الله عليهم جاءت هذه ا ل ص و ر ة ا ل ك ر ي م ة من باب التسليه و ا ل تشجيع لنبي ل صلى الله عليه و سلم و ل أ ص ح ا ب ه رضوان الله عليهم ثم تخلى أ و تخللت ا ل آ ي ا ت ا ل ك ر ي م ة الحديث عن ق ص ة أ ص ح ا ب ا ل أ خ د و د و ع ن ق و م ث ا م و د وفرعون وما فعل الله سبحانه و تعالى ب ه ؤ ل ا ء ا ل ظ ا ل م ي ن وفتح ا ت الله عز وجل ا ل س و ر ة ا ل ك ر ي م ة بقسم ب ق و ل ه والسماء ذات البروج وقلنا سابقا أ ن لله سبحانه وتعالى أ ن يقسم بما شاء من مخلوقاته وقسمه سبحانه بهذه ا ل أ ش ي ا ء ف إ ن م ا هو دليل عليه على ع ظ م ة هذه المخلوقات وبيانا لكمال ق د ر ة الله سبحانه وتعالى في هذا الكون العظيم فالسماء هي ا ل م ع ر و ف ة و ا ل م ع ر و ف ة ولكن ما المقصود بالبروج البروج جمع برج والمراد بالبرج في أ س ا س ا ل ل غ ة هو الشيء المرتفع الظاهر ولذلك حتى المباني في هذه ا ل آ و ن ة ا ل م ر ت ف ع ة ا ل ش ه ق ة تسمى أ ب ر ا ج ل أ ن ه ا ظ ا ه ر ة م ر ت ف ع ة ولكن المقصود هنا بالبروج في مفتتح ا ل س و ر ة ا ل ك ر ي م ة يا م ا يكون المقصود بها منازل م ن النجوم ز ا ل أ و منازل الكواكب أ و ي كن و المقصود بها النجوم ح اما ج ة ن ن ي المنازل ا م ن التي ز الكواكب ا ل ينزل فيها الشمس والقمر وينتج بسببها الفصول ا ل أ ر ب ع ه والليل والنهار أ و يكون المقصود بها ا ل النجوم ويكون القسم بالسماء وما اشتملت عليه من نجوم خلقها الله عز وجل ل ز ي ن ة السماء أ و ل ا و ل إ ض ا ء ت ه ا و ل تكون رجوم للي لشيطي ا ن ثم أ ق س م الله ع ز وجل بشيء آ خ ر وهو شيء عظيم وهو اليوم ا ل م و ع و د اليوم اليوم القيام ة ب ا ت ف ا ق ا ل ع ل م ا ء و بدون خ ل ا ف بينهم ي ب ق ى أ ق س م الله بالسماء و بنجوم ا ل ثم أ ق س م الله عز وجل باليوم الموعود وهو يوم ا ل ق ي ا م ة وهو يوم عظيم لما ي ج ت م ل عليه من أ م و ر من امور ع ظ ي م ة وشاهد ومشهود فما هو الشاهد وما هو المشهود قالوا أ ن كل ما له حس فهو شاهد وكل ما يحس فهو فهو مشهود واختلف العلماء في تحديد المراد بالشاهد والمشهود إ ل ى اراء متعدده ة م ن م من أ أوصل أوصل رأى. رأى. في في المشهود المشهود ولكن ص نجمل القول في هذه ا ل م س أ ل ة في ث ل ا ث ة اراء ثلاث ة اراء فقط ا ل ر أ ي ا ل أ و ل أ ن المراد بالشاهد هو الله سبحانه وتعالى ومن قال هذا القول استدل بقول الله تعالى وكفى بالله شهيدا ويكون المقصود بالمشهود إ م ا الخلق فالله عز وجل يكون شاهدا عليه أ و ا ل أ ع م ا ل ويكون المولى سبحانه وتعالى شاهد بها أ و يكون المقصود يوم ا ل ق ي ا م ة ويكون المولى سبحانه وتعالى شاهد فيه ترأي وتعالى الذي ويكون الله شاهد الله سبحانه فستدلوا الله تعالى بالله شاهده المقصود بالمشهود اما الخلايا بقول وكفى ل أ ن الله عز وجل يكون شاهدا عليهم أ و يكون المقصود بها ا ل أ ع م ا ل ل أ ن الله عز وجل يكون شاهدا عليها أ و يكون المراد بها يوم ا ل ق ي ا م ة ويكون المعنى أ ن الله سبحانه وتعالى شاهد فيه في هذا اليوم وقالوا رايثا أ ن المقصود د ب ا ا ل ش ه هو رسول الله صلى الله عليه وسلم واستدلوا بقول الله تعالى وكذلك ج ع ن ا ك م أ م ة وسطا واستدلوا بقول الله تعالى فكيف إ ذ ا جئنا من كل أ م ة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء ش ه ي د ايه ذ ه ا ل آ ي ة ا س ت د ل من ق ا ل المراد بالشاهد هو رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هو ويكون ا ل م ر د بالمشهود من اما امته صلى الله عليه وسلم او الاعمال او يوم القيامه تواقق النقاط في بين بعض المقصود بالمشهود الرأي الاول الرأي الثاني أو يكون المقصود رأي بالشاهد يا أمته صلى الله عليه وسلم الأمة الاسلامية الامة ب أ ن ه ا تكون ش ا ه د ة على ب ق ي ة الامه واستدل من قال بهذا ا ل ر أ ي بقول الله سبحانه وتعالى وكذلك ج ع ن ا ك م أ م ة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم ش ه ي د ايه ط ب و ا ل ش ه ي د ة يوم ا ل ق ي ا م ة على ب ق ي ة ا ل أ م م ن زيت ا ث ل ا ث ا ر ا ء المشهور ة في إيه؟ من أ ق و ا ل المفسرين في المراد بشاهد ا ل والمشهور تاني ي ب ن بداي ة المراد بشاهد ا ل في ت ع ر ي ف ا ل أ ولاننا هذين ك ل ما له حس فهو شاهد وكل ما يحس فهو يه فهو مشهود ر أ ي ا ل أ و ل أ ن مراد به الله عز وجل والمشهود إ م ا الخلائق أو الأعمال او ل ل أ أ ع م ا يوم الاعمال ق ي م ة الشاهد الله الله رسول صلى هو ل ل ي ه و س ويكون م أمته ش ه و أو د او ل ل أ أ ع م ا يوم القيامه ة الرأي الثالث ا ش د والمشهود أمته وسلم الله عليه صلى ي س ا ر ل ي ا ل أ م م قتل اصحاب الاقدون هذا هو جواب القسم إ ذ ا القسم ق س م الله بالسماء وباليوم ا ل م و ر و د وبشاهد ا ل والمشهود ب أ ن ه قتل اصحاب الاقدون قالوا هذا هو, هو جواب الشر وقال آ خ ر و ن أ ن قتل أ أصح... ن أن... الجواب أن... ا ل ش ر ط محذوف دل علي ه قوله تعالى ايه قتل أ ص ح ا ب الاقدوم طيب ايه التقدير بتاعه ما هو جواب القسم ا جواب القسم إيه... إيه... ايه التقدير بتاعه لقد قتل أ ص ح ا ب الاقدوم لقد قتل إيه؟ اصحاب الاقدوم ولكن ما المراد بالقتل هنا هل هو دعاء ام المراد به القتل على حقيقته ايه المراد به القتل على حقيقته ام الدعاء طيب طب اذا كان المراد به الدعاء الدعاء على ع ا د ة العرب اي بالمقصود به الهلاك او الموت وهذا على ع ا د ة العرب في دعائهم على ايه على من يكرهوه وقيل أ ن المقصود بقتل أ ي لعن وهو الطرد من ر ح م ة الله عز وجل ولكن المعنى ا ل أ و ل هو ا ل أ ظ ه ر لانه ما وجدنا في ا ل ق ر آ ن الكريم من أ ن الله سبحانه وتعالى يدعو عليه على أحد احد ل بقتل م ق ص ص و د أ ا ا ب ل و هو عدوه د الدعاء عادة الدعاء عليهم على عادة ما كان العرب في الدعاء على يستعمل على في ولكن ما المقصود ب أ ص ح ا ب ا ل أ خ د و د إ م ا يكون المؤمنين الذين أ ح ر ق و ه م في ا ل أ خ د و د أ و يكون المقصود بهم الكفار لو كان المقصود بهم الكفار يكون, الخط على حقيقة. يكون القت على حقيقته ة يكون ا طيب ما المراد ب ا ل أ خ د و د قالوا ا ل أ خ د و د هو جمع خد ولكن ه و ا ش ق الذي ي و في الأرض وقد حددوه ب ما س ف ا ت معينة ق ا ا ل و أن عرض ه ذ اصحاب الشق كان حوالي 12 متر وكان طوله 40 40 ولكن ما حقيقة أو ما طوله ولكن حقيقة ق أو متر متر ة أ ص ا ل أ خ د و د الذين ذكرهم الله سبحانه وتعالى في كتابه اختلف العلماء في ق ص ة أ ص ح ا ب ا ل أ خ د و د أ ذ ك ر لكم ماذا ك ر ه ا ل إ م ا م مسلم في صحيح قالوا أ ن ه كان ل أ ح د الملوك س ا ح ر أ و كاهل لما تقدم به السن ط ل بمنهم أ ن ي أ ت و ا ل ه بغلام صغير لكي ي ع ل م ه السحر وحتى ينتفعوا ب ع ل م ه بعد م ما م ا ت ه هذا ف ي ا ع ت ق ا د ه ذ ا ا ل سحر و ب ا ل ف ع ل أ ت و ا له بغلام صغير وكان هذا الغلام غلاما نبيها ف أ خ ذ يتردد على هذا الساحر ليتعلم منه ولكن كان في طريقه إ ل ى الساحر راهب يتعبد في ص و م ع ة ا له ل فمر عليه الغلام في يوم من ا ل أ ي ا م واستحلفه و أ ل ح عليه في طلبه لكي يعرف ماذا يفعل هذا الراهب في هذه الصومعه فقال له إ ن ي أ ت ع ب د لله سبحانه وتعالى ليعبد الله ف أ خ ذ هذا الغلام يتغيب فترات ط و ي ل ة عن الساحر ف أ خ ب ر الساحر الملك وقال إ ل ى الغلام يتغيب فترات ط و ي ل ة ف أ خ ب ر أ ه ل ه بتغيبه إ ن ه بغيب يعني أ و ق ا ت ط و ي ل ة فلما عرف أ ه ل ه قص ا ل ق ص ة على من على الراهب له الغلام قص القصة على الراهب قال ص ق ص ة على ا ل ر اهلي ب ق ا إن أ ه ي س أ ل و ن ي عن سبب غيابي عن الساحر فماذا أ ق و ل لهم فقالوا له فقال له الراهب إ ذ ا س أ ل ك الساحر اين كنت فقل لهم كنت عند لي عند الساحر ولكن هذا الغلام الصغير أ خ ذ يتفكر في حال الساحر وفي حال الراهب أ ي ه م ا على حق و أ ي ه م ا أ ح ب إ ل ى الله سبحانه وتعالى ففي يوم من ا ل أ ي ا م كان يمشي فوجد جمع من الناس تحبسهم د ا ب ة قيل أ ن هذه ا ل د ا ب ة كانت أ س د ه فالتقط حجر من ا ل أ ر ض أ و أ خ ذ حجرا في يده و أ م س ك بيده وقال اللهم إ ن كان الراهب أ ح ب إ ل ي ك من الساحر فاقتل هذه ا ل ي ا د ا ب ه و إ ن كان الساحر أ ح ب إ ل ي ك من الراهب فلا تقتلها ثم رماها بهذه ا ل ح ج ر ة التي كانت في يده فسقطت قتيلا الأسد العظيم أ من من وكان في وسط هذا الجمع رجلا كثيف البصر رجل كثيف البصر فلما سمع من الناس حوله عن حال هذا الغلام ق ا ل له أ ي ه ا الغلام أ ت ر د إ ل ي بصري و ت أ خ ذ مني كذا و كذا جعل له جوعلا يعني أ ن ت لو ردت لي بصري حنديك شيء معين فقال له إ ذ ن أ ر د إ ل ي ك بصرك و لكن إ ذ ا ما سئلت عنه تقول أ ن الذي رد علي بصري هو الله سبحانه و تعالى وبالفعل رد إ ل ي ه بصره فوصل هذا الامر الى من الى الملك ان الغلام قتل الدابه وانه رد على كفيف بصره وان هذا الرجل الذي رد عليه بصره امن برب هذا الغلام والذي يتعبدون او يتعبد عنده الغلام راهب في مكان كذا يتعبد في ائتوني صومعة بالغلام فقال الملك كذا والراهب والرجل الذي رد عليه بصره فجاءوا ب ا ل ث ل ا ث ة أ م ا م الملك فقال لهم لاقتلن كل واحد منكم ق ت ل ة لاقتل لا أ بها اي غيره يعني كل واحد فيكم على قتله بنظامه يختلف عن ا ل آ خ ر فوضع الراهب والرجل الذي رد عليه بصره وضع المنشار في م ق د م ة رؤوسهم رأس واحد منهم فقتله ثم قال ت ل آ خ ر ب ق ت لجنوده ة أخرى ثم قال ل خذوا هذا الغلام واذهبوا به إ ل ى ر أ س جبل كذا ف إ ذ ا ما وصلتم إ ل ى منتهى هذا الجبل فالقوه من فوقه حتى يقعوا قتيلا و ل ج ن و د حتى و ص ل و ا إ ل ى م ر ت ف ع ا ل ج ب ل أو ن ه ا ي ة ه ذ ا الجبل فعاد أ خ ذ و يتساقطون ويتردون واحدا ا ب د ل قتلوا جميعا الله عز وجل الغلاب آ خ ر حتى وأنجى جميعا هذا ا عز ع ف م ر ة ث ا ن ي ة إ ل ى الملك ف أ خ ر ج معه م ج م و ع ة أ خ ر ى وقال لهم ضعوه في ا ل س ف ي ن ة حتى تصلوا الى مكان كذا في البحر ف إ ذ ا ما وصلتم إ ل ي ه فالقوه في اليهم وبالفعل وضعوه في ا ل س ف ي ن ة و أ خ ذ و ا به إ ل ى البحر فبينما هم في البحر إ ن ك ف أ ت ا ل س ف ي ن ة على وجهها ف أ غ ر ق الله عز وجل من معه و أ ن ج ى الله هذا الغلام فعاد م ر ة ث ا ن ي ة إ ل ى الملك فتعجبوا من أ م ر ه فقال له أ ي ه ا الملك الغلام ق انك ل له الملك أيها إ لست بقاتلي حتى إ ذ ا ما صلبتني على ج ز ع ن خ ل ة ثم ت أ خ ذ سهما من رميته ثم تصوبه نحوي وتقول بسم ا الله رب الغلام ف إ ذ ا ما ضربتني أ و صوبته إ ل ى إ ل ي عند ذلك أ م و ت وبالفعل أ خ ذ سهما من ر م ي ة هذا الغلام وصوبه بسهمه إ ل ى الغلام فجاء في في خده فوضع يده عليه الغلام وضع يده على هذا السهم على وضع يده فقال م ا ت في و ت ه وفي ح ه و ك ا ن من جمع ا ل ن فأعلنوا ا حاضر لهذا الموقف س ج م ي ع ا وقالوا إ ن هذا يعلمه الغلام يعلم علما لا يعلم أ ح د من العالمين آمنا برب فقال جنود لملكهم انك ل ل ع ا م ي آمنا ا ا برب ل ل غ جنود م كنت تخشى وتحزن بسبب م خ ا ل ف ة ث ل ا ث ة لك ف ا ل آ ن قد خالفك جمع كثير من الناس فماذا تفعل فقال لهم س أ ح ف ر لهم أ خ د و د ا في ا ل أ ر ض فمن ترك الدين الغلام تركته ومن أ ص ر على دينه أ ل ق ي ت ه في هذه النار وبالفعل أ خ ذ يضع الناس في هذه النار ا ل ع ظ ي م ة حتى جاءت ا م ر أ ة تحمل طفلا صغيرا على كتفه وهي تخشى على صغيرها من النار فلما تقاعست عن أ ن ه ا تلقي بنفسها في النار قال لها الطفل الرضيع الذي أ ن ط ق ه الله سبحانه وتعالى وقال ل أ م ه يا أ م ا ه اصبري ولا تقاعسي ف إ ن ك على الحق المبين فهذه هي ا ل ق ص ة أ و ق ص ة أ ص ح ا ب ا ل أ خ د و د التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في الايه او ارادها الله سبحانه وتعالى في هذه السوره ي م الكريمه م ل ل ي ح ق أو ل ن ت ق من ؤ ل المؤمنين الذين لهذا الغناء ا كانوا أدباع ء فوصفها الله عز وجل ب أ ن ه ا نار ذات الوقود ل أ ن ه م جمعوا لها الحطب من كل مكان و أ ض ر م و ا فيه النيران حتى ارتفعت أ ل س ن ت ه ا إ ل ى عنان السماء وزاد هذا, الارتفاع أو هذا الوقود ا ا ر ت ف ع أ هذا ا ل و ب أ ن ه م أ ل ق و ا أ ج س ا د المؤمنين في هذه النار ولم ي خ ت ف و ا بتعذيبهم وفقط بل كانوا يجلسون على ح ا ف ة هذه ا ل أ خ د و د وينظرون إ ل ي ه ا وهم يضحكون ويتنعمون فقد قيل أ ن الله عز وجل قلب هذه النار على هؤلاء حتى أ ح ر ق ت ه م جميعا انتخاما, انتخاما من الله منهم في الدنيا أما في الآخرة فإن لهم فإن لهم جهنم لما قال الله إذ هم عليها قعود يعني الجنود الذين كانوا الملك من منهم فإن جهنم يعني موكلين من لهم هم في في طرف قعود إذ ب إ ح ر ا ق المؤمنين كانوا جالسين على ح ا ف ة ل ه على ح ا ف ة هذا الخندق أ و هذا ا ل أ خ د و د وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود بالمؤمنين الذين يحرقون في النار شهود على إ ي ه ك ل م ة شهود دي لها معنى ايه اما أ ن يكون المقصود أ ن ه م شهود يشهد بعضهم على بعض عند الملك ب أ ن ه م ما قصروا في ا ل أ م ر الذي اسند إ ل ي ه يفتخروا يعني بل هم عملوا بمين بالمؤمنين و إ م ا أ ن يكون المقصود أ ن ه م يشهدون على أ ن ف س ه م أ م ا م الله سبحانه وتعالى يوم ا ل ق ي ا م ة ي ب ا شهادتهم اما انهم يشهدوا لنفسهم كدا أ م ا م الملك ان أ ن ا فلان هذا قام بمهمته على أ ك م ل وجه والله ما قصر في شيء يشهد في الدنيا هاي أ و يكون المقصود بشهادتهم على أ ن ف س ه م أ م ا م الله سبحانه وتعالى في ا ل آ خ ر ة ليثبت عليهم ا ل ح ج ة وهم على ما يفعلون بالمؤمنين ش ه و د وما نقموا منهم إ ل ا أ ن يؤمنوا بالله العزيز الحميد وما نقموا منهم إ ي ه المقصود ب ن ق م ه م ايه المقصود ب ا ل ن ق م ة هنا شاركوا لي ك د ه في ا ل ر أ ي تغضهم لهؤلاء الناس او استبعادهم لهؤلاء الناس ت م او م بغضهم ا سبب ت ع ا لهؤلاء الناس د ه م س او ب انتقامهم من هؤلاء المؤمنين الا انهم ايه امنوا بالله عز وجل وما نقم منهم الا ان يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والارض والله على كل شيء شهيد و ك ل م ة و الله على كل شيء شهيد فالله سبحانه وتعالى م ط ل ع على ح ا ل هؤلاء وما أ و ق ع و ا أ و ما فعلوا بالمؤمنين في ه ذ ا الموقف و إ ح ر ا ق ه م له الله سبحانه وتعالى م ط ل ع عليهم وشاهد عليهم وسوف ينتقم منهم في ا ل ا خ ر ة ب أ ن عاد لهم جهنم وعلى ا ل ر أ ي الذي قيل أ ن النار ان قلبت على هؤلاء ف أ ح ر ق ت ه م في الدنيا فالانتقام في الدنيا ب ا ل إ ح ر ا ق بالنيران و ب ا ل آ خ ر ة يكون بدخولهم جهنم وبغضب الله سبحانه وتعالى عليهم إ ن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم إ ن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ك ل م ة فتن اما أ ن يكون المقصود بها الاستهزاء و ا ل س خ ر ي ة و إ م ا أ ن يكون المقصود منها الانتقام و ا ل إ ح ر ا ق في النار غير والسخرية يكون لو المقصود الاستهزاء المعنى كان به المقصود به من أ ه ل مكه المقصود بكفار مكه باستهزائهم برسول الله و ب أ ص ح ا ب ه رضوان الله عليهم طيب لو كان المقصود ب... بالفتنه هنا ا ل إ ح ر ا ق والتعذيب يكون المقصود باصحاب الاختبار طيب أ ي ه م ا أ ر ج ح بصوا كده في الايه ليه ثم لم يتوبوا لانه ي ك م خلاص د و ن متابوش م اما ن و م أ ح ر ق و ا في الدنيا عندما انقلبت النار عليهم أ و أ ن الله عز وجل توعدهم بجهنم في الاخره آ خ ر ة دول أ ص ح ب ا ل أ د د دول و أو قاعوا اللي النسل بالمؤمنين ل ا هم ح ق والعذاب دول متابوش أما أ ل أسلم إلى الله وجل المقصول مكة فمنهم من أسلم وأناب إلى الله عز وجل. فيكون بفتنه وأناب هو الاستهزاء وذاب اللي عز ويكون المقصود ب كفار من كفارهن ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم في ا ل آ خ ر ة ولهم عذاب الحريق و ا ل إ ح ر ا ق في ل ي ه قالوا أ ن المقصود بعذاب الحريق ده نوع أ ك ب ر من ل ي ه نوع م ق ص و ص من ا ل إ ح ر ا ق والعذاب خص الله سبحانه وتعالى به هؤلاء في ا ل آ خ ر ة او يكون المقصود النار عندما انقلبت على من انقلبت على الذين كانوا جالسين على الاخدود ليشاهدوا احراق المؤمنين نار ومن عذاب شديد في جهنم والعياذ بالله ذكر الله سبحانه وتعالى ما أ ع د ه لعباده المؤمنين الذين يعملون الصالحات ة بأن لهم في ل آ خ ر ة ج ن ا سبحان تحتها حصل الجنات أو وصف هذه الجنات أنها العراق وإذا ما حصل الإنسان على هذه الجنة بهذه الصفات العظيمة فهذا هو الفوز من هذه هذه هذه بهذه هو على العظيم تجري أو وصف وهذا هو الفوز الكبير الذي ليس بعده فوز وليس أ ك ب ر منه فوز فوصفه الله عز وجل ب ق و ل ذلك الفوز الكبير إ ن بطش ربك لشديد ما المقصود بالبطش يعني عندما فتح الله عز وجل لنا باب ا ل أ م ل الذي خص به المؤمنين عاود مرة ثانية ليبين لنا شدته سبحانه وتعالى على الكافرين بقوله إ ن بطش ربك لشديد فما المقصود بالبطش هنا إ ذ ن هو ا ل أ خ ذ ب ا ل ق و ة والشده وهذا يتناسب مع حال من مع ح الكفار ا ل وأول الموت يأتي منازل الشدة عندما يأتي ملك عندما لينزع الروح من هذا الجسد ي أ خ ذ ه ب ا ل ش د ة و ا ل ه و ا ل غ ل ظ ة ولذلك عندما قلنا في بداية أو بمطلع سورة أن الاخذ ل النزع ل ن أن ز ع ا ا ت أ ب ش د ة وهذا يتناسب مع من يتناسب مع حال الكفار أ م ا ا ل أ خ ذ باللين و ا ل ر ف ق ة فهذا يتناسب مع حال المؤمنين إ ن بطش ربك لشديد إ ن ه هو يبدئ ويعيد إ ن ه هو الله سبحانه وتعالى هو الذي ب د أ ا ل إ ن س ا ن في ب د ا ي ة خلقه فخلقه من العدم وهو الذي يعيده م ر ة ث ا ن ي ة بعد الموت للبعث للثواب والعقاب ويكون الخلق الثاني أ ي س ر على الله سبحانه وتعالى من الخلق ا ل أ و ل ا ل أ و ل كان من العدل أ م ا الثاني فهو جمع, لشتات هذا أو جمع للعظام ل فيكون الثاني أ ي س ر على الله عز وجل من ا ل أ و ل إ ن ه يبدئ ويعيد هذا ر أ ي وقالوا أ ن المقصود بيبدئ ويعيد يبدئ ويعيد يعني ي ب د أ البطش و ل أ خ ذ ب ا ل ش د ة والعنف ويعيده م ر ة ث ا ن ي ة ويكون في دليل على الاستمرار استمرار ل ا استمرار و م د ا و م ة العذاب الذي خص الله سبحانه وتعالى به هؤلاء وهو الغفور الودود بعدما تتناسب بيّن عز مع الشدة الله والغلظة التي مع حال الكافرين لنا ذكر وجل مدى مغفرته فهو الغفور وودود فمعنى كلمة الودود يعني المحب و و د د يعني ا ل للطائعين من عباده ذو العرش المجيد فهو سبحانه وتعالى صاحب هذا العرش وخصه الله عز وجل بالذكر لماذا لماذا خص الله عز وجل العرش بالذكر د و ن ب ق ي ة المخلوقات ل ع ظ م هذا ا ل ع ر ش و ل م ك ا ن ت ه ع ن د ا ل ل ه ف ك م ا ذ ك ر في ا ل ح د ي ث أ ن من ا ل م خ و ا ت ا ل ت م المخلوقات ا ي ت م ك المخلوقات ي ت م ك ن من ا ل م خ ل و ق ا ا ل ر ح م ن إ ل ا ك ا ي ت ل م خ ل و ق ا ت ا ل ق ي ت في ك ل خ ل ا ل ت ن م و ف ا ل س م ا و ا ت و ا ل أ ر ض و ا ل ل ي ف ي ه م ب ا ل ن س ب ة ل ع ر ش ا ل ر ح م ن زي ا ل ح ل ق ة التي أ ل ق ي ت في صحراء متسع فهل تظهر ا ل ح ل ق ة في وسط صحراء ك ب ي ر ة فكذلك ب ق ي ة م خ ل و ق ا ت الله عز وجل بجوار هذا العش العظيم بخصه الله سبحانه وتعالى بالذكر ل أ ن ه من أ ع ظ م م خ ل و ق ا ت الله سبحانه وتعالى فعال لما يريد فهو سبحانه وتعالى يفعل ما شاء وكيف ما شاء لا ي س أ ل عما يفعل و إ ي ه وهم ي س أ ل و ن هل أ ت ا ك حديث الجنود فهو ا س ت خ د ا م يستوقف به العقول والقلوب فالله سبحانه وتعالى ساق لنا هذا السؤال على سبيل التهديد لمن التهديد والوعيد ل أ ه ل قريش فكان الله عز وجل يقول لهم فانتم ايها الجهناء الذين آ ز ي ت م رسول الله صلى الله عليه وسلم واوقعتم باتباعه اشد انواع العذاب فاين انتم من فرعون وقومه واين انتم من قوم ثمود فان هؤلاء كانوا اشد منكم قوه و أ عندما ط ا ه الله م م وجل عز أسباب أنتم المكنة في العرض ما لم تؤتوا أنتم ورغم ذلك كان إلى هلاك وزوال لم ذلك إلى ورغم مصيرهم في ت و ثم ه ل ل وجل بالعذاب ل ل ه عز ا أ يقول م عندما في الأخير ي الله هل الجنود أتاك حديث الجنود ساقه الله عز وجل على سبيل التهديد والوعيد ل أ ه ل م ك ة لا س ت لا م ت ا لا بيستوقفهم لا لا لا لا بجي لا لا ه ا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا و, و... و... ا ن ت ب ا ه ه م و أ و ر د ه الله عز وجل على سبيل التهديد والوعيد الشديد ل ه ؤ ل ا ء يعني إ ذ ا كنتم أ ن ت م تكذبون رسول الله و تؤذونه و اصحابي فانظروا إ ل ى حالي من, من سبب أ ي و ا فهم نفس كيف يعني كانوا يستاذون برسل وكيف كان حالهم وإيه؟ وما ل هؤلاء في, في الدنيا و في الاخره ما رمانهم كانوا اكثر ع د ت ا ت وعتاد و اكثر عددا ورغم أ أسباب ع عز ط ا الله المكنة ا ه م من وجل ل ما لم أنتم تدوا و ر ذلك كان مصيرهم إ ل ي ه ل ى زوال و إ ل ى هلاك فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب هذا هو حال الكافرين في كل وقت أ ن ه م يكذبون الرسل ويكذبون جميع الشرائع التي ت أ ت ي من عند الله سبحانه وتعالى و الله من ورائهم محيط فهو سبحانه وتعالى م ط ل ع على حاله و هو ا ل ذ ي سيجازيهم في ا ل آ خ ر ة بسبب ما قدمت أ ي د ي ه م في الدنيا بل هو ق ر آ ن مجيد في لوح م ح ف و ظ بل هو ق ر آ ن مجيد بلديهم في ا ل إ ض ر ا ك فرغم أ ن ه م آ ذ و ا رسول الله ب شخص و رغم أ ن ه م اعتدوا على أ ص ح ا ب ه ولم يتوقفوا عند ذلك وفقط بل تطاولوا على ا ل ق ر آ ن الكريم وقالوا أ ن ما جاء به إ ن م ا هو أ س ا ط ي ر ا ل أ و ل ي ن و أ ن ه شعر و أ ن محمد هذا ساحر فالله سبحانه وتعالى ينفي هذا الكلام ويثبت أ ن ا ل ق ر آ ن إ ن م ا هو ق ر آ ن مجيد يعني عالي القدر و ا ل منزه ا م ن عن هذه ا ل م ط ا ع التي يوجهها هؤلاء ل ل ق ر آ ن الكريم في لوح محفوظ واللوح المحفوظ مكانه في السماء ا ل في السماء السابعه وهو من ا ل أ م و ر ا ل غ ي ب ي ة التي أ خ ب ر الله سبحانه وتعالى عنها دون أ ن يبين لنا حقيقته لماذا خلقه الله ليحفظ فيه الأعمال وليحفظ الله أ ع م ا وليحفظ ل ل ا سبحانه وتعالى فيه ا ل ق ر آ ن الكريم من التبديل ومن التغيير فلا يصل إ ل ي ه لا شيطان ولا غيره إ ن ا نحن نذلنا الذكر و إ ن ا له ل ح ا ف ظ ه هذا و ا ل ل عالم ه ا ل ل و ح ن ف س ه المقصود به أ ن مكانه فوق السماء السابع وما اشتمل عليه من ا ل ق ر آ ن الكريم و أ ن الله عز وجل خ ل ق ه ل ي ح ف ظ في ا ل ق ر آ ن و ا ل أ ع م ا ل التي دونت ي أ و كتبت ووضع في هذا النجاح طبعا برضو حنخدو ان شاء الله بعد صلاه عيشه بالطارق واتفطر ا طيب حددري سؤال في الصوره دي قبل ان ننتقل للتي بعد ما نعرف